وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب فؤاد ما راى افتما رونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُوتَمَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَاهُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَوَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى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 ن چلو جہ میرا ربی مل ہو چمند 129. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم من أجل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 رَأْنِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا 124. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع مغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أليم 122. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقاه 123. أفرأيت الذي تولاه 124. وآطى قليلا وأكداه 125. أعنده علم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيما الذي وفى الا تجر وزرته وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى 17. وأنه سعيه سوف يراه 18. ثم يجزاه الجزاء الأوفام 19. وأن إلى ربك المنتهام 20. وأنه هو أضحك وأبكام 21. وأنه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 لَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ 124. هذا نذير من النذر الأولى 125. أزفت الآزفا 126. ليس لها من دون الله كاشفا 127. من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ لگوان